بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من ربك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا وتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد ولم شاء الله نجعله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 فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموت فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي ذلكم الله ربي عليه توكل عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنواع أزواج يثركم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاعد السماوات والأرض يبث طرز رزق لمن يشاء. يا قدر إنه بكل شيء علي شرع لكم من الدين ما وصّاه نوح شرع لكم من الدين ما وصّاه نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به وقوف كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يناب وَمَا تَفَرَّقُ إِلَّا مِن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 داعيهم لا شك منهم مريد فلذلك فذع فلذلك فذع واستقم كما أمرت فلذلك فذع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواء ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء حارث الاخره نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ناته منها ومن كان يريد حرث الدنيا ناته منها وما له في الاخره من نصيب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 تَوَالِ الْظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ تَوَالِ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي غُرُبَاتِ الْجَنَّةِ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 اشاء الله يختم على قلبي ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصد وهو الذي يقبل التوبه عن عباده وي وَعَلَى الْسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَبِي بُو الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خفير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من ذات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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يوفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها وَمَن عَفَا وَأَصْلَح فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَمَن تَصَرَّدَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّ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 يستجيبون لربكم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم مما الجئين يومئذ وما لكم منك.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 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزولهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قديم وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحية. حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ما كنت تدري ما الكتاب ول الإيمان؟ ولكن جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأم